ما هو مصدرها وما هي أقسامها لأن يعني هي تتعلق بمجموعتين أو يمكن أن تنقسم إلى مجموعتين الأولى تبحث في وضع اليهود قبل تكوين الحكومة اليهودية العالمية والثانية بوضعهم بعد تكوين الحكومة اليهودية العالمية يعني ليس بوضعهم إنما ماذا يفعلون وماذا يقولون وماذا يصنعون للوصول إلى الهدف مؤكد أن جزء من هذا الهدف هو تحقق بالنسبة لهم وهو تكوين حكومة في على جزء مقتصب من أرض المسلمين هو فلسطين ومجريات الأحداث نلاحظ الآن أن الاعتراف بدأ يعني بهذه الدولة حتى من الفلسطينيين أو من بعض قادتهم أنفسهم ويبدو أن الأكثرية من الدول الأخرى ماشية في هذا الطريق من العرب وغيره. فإذا جزء من المشروع قد تحقق على الأقل وجزء آخر هو متضمن فعلا أنه هم بيدهم مقاليد الأمور الحقيقية بشكل يعني يحكمون من وراء الكواليس إذا لم يحكموا بشكل مباشر تحليل البروتوكولات أو يعني ذكرنا أن هناك نماذج من هذه البروتوكولات هي حوالي عشرين تقدر في أكثر عشرين بروتوكول لا نريد أن نسردها جميعا أو حتى الجزء الموجود في الملزمة فهي قد لا جديدة فيها مما ذكرناه من محاولة للسيطرة ووسائل للسيطرة من تهيج الحكومات تهيج الشعوب تهيج الوحيد ضرب الحكومات ببعضها الدول ببعضها تخريب المجتمعات تدميرها من الداخل وسائلهم السيطرة للسيطرة المال الجنس الصحافة شركات السلاح المتاجره بها يعني كلها تدخل في هذا الاعتبار يعني ولذلك أنا أترك لكم قراءة هذه البروتوكولات عزيز الطلبة، إلا أننا نشير لا بأس من تحليل بعض النماذج مثلا حينما في من البروتوكولات البروتوكول الأول يقول أن الغاية تبرر الوسيلة، وعلينا ونحن نضع خططنا ألا نلتفت إلى ما هو أخلاقي وما هو خير بقدر ما نلتفت إلى ما هو ضروري. ومفيد هنا يعني يرجعون إلى المبدأ الميكافيلي القائل بأن الغاية تبرر الواسطة أو الوسيلة فمعروف أن ميكافيلي قال هذه القولة هذه الكلمة والجملة في كتابه الأمير الذي كتبه أثناء حكم أسرة ميديشي في إيطاليا في فلورنسا وكان له يبدو مساهمه بالسياسة وعرف أن السياسة هي لعيب وضحك على يعني الشعوب وعلى الناس فهو يعني كتب ما هو موجود لكنه على كل حال ما كان له وهو المفكر أن يهمل العام الأخلاقي فيعزى لمكابلي أنه أول من فصل بين الأخلاق والسياسة فصلا كاملا وعلى نظرياته قامت السياسة الحديثة السياسة الحديثة بشكل عام هي مجرد من أي بعد أخلاقي اليهود أخذوا هذا ال... هذه الكلمة أو هذه المقولة ويعني يبدو ضمنوها في البروتوكولات ومن ممارستهم فإنهم لا يقيمون وزنا لقيم خلقية أو المهم الوصول إلى أهدافهم كيف تكون الطرق كيف تكون الوسائل شريفة أو غير شريفة هذا ليس وسيرتهم وتعاملهم مع يعني منذ قيام الدولة اليهودية وحتى اليوم تثبت أنهم سائرون على هذا المبدأ البروتوكول الثاني اللي استوقفنا به أنهم يوظفون الأفكار والمذاهب والنظريات لصالحهم يعني يرون ما فيها من نفع. مثلا نظرية داروين داروين رجل بيولوجي أو رجل في علم البيولوجيا وتطور الكائنات كتب كتابه أصل الأنواع إلا أن نظريه داروين معروف أنها استغلت استغلال كبير من كل الناس ومن كل التيارات الالحادية والمعادية للدين، يثبت أن كل ما ورد في قصص القصص الدينية عن نشأة الكون ونشأة الإنسان هو وهم وأساطير، والعلم يثبت أنه تطور من خلية حية إلى يعني إلى أن وصل إلى أرق الحيوانات اللي هو القرد ومنه تحول إلى الإنسان. ما كان يدور حقيقة هو كان باعتراف داروين بخلده أنه هو يريد أن يقف موقف دي من الدين ولم يدعي ذلك لكنه فيما يبدو هو تورط في هذه المقولة وورط غيره واستغلت النظرية هم يأتون ليستغلوا هذه النظرية ونحن نعلم كم لعبت نظرية التطور والداروينية في القرن الماضي وفي أوائل هذا القرن من محاولة لهز المعتقدات الدينية على أقل سواء في العالم المسيحي أم في العالم الإسلامي وقد جبل السيد جمال الدين الوضغاني رحمه الله حينما نفي إلى الهند نفاه الإنجليز بشيوع نظريات دارون بقوة ولاحظ أن وراء ذلك يعني أجهزة الثقافة الإنجليزية تحاول أن تروج هذه النظريات لهز المعتقدات الدينية مما اضطره إلى أن يكتب رسالته المشهورة الرد على الدهريين فضمن كان جزء من هؤلاء الدهريين أو الماديين هو رد على الداروينية غير ذلك مثلا ماركس نظرية الشيوعية استغلوها بشعر استغلال الشيوعيين الأوائل في روسيا ذكرت ذلك في المحاضرة الماضية قادة الحزب الشيوعي يمكن تسعين بالمئة منهم يهود وإذا لم يكن يهودا خلصا كانت زوجاتهم يهود يهوديات فكان اليهود يلعبون دورا يروى عن لينين أنه يعني قبل موته قال أنا كونت دولة وأرى أن اليهود يعني سيستلمونها. في الحركات الشيوعية في أيضا في العالم الإسلامي اليهود لعبوا دورا كبيرا في نشر الأفكار الشيوعية. إنر كورييل في مصر مؤسس الحزب الشيوعي المصري يهودي وفي العراق يهودا صديق كان من من علم مع قادة الحزب الشيوعي. وقل مثل ذلك في فلسطين وفي غيرها من يعني هم يستغلون الأفكار هذه لما فيها من قوة تدميرية طبعا في الشيوعية الشيوعية هي حرب على القيم الدينية على الأديان على تحريض صراع طبقات صراع طبقي وتأجيج لنار الثورة والانقلابات وتأجيج نار الحقد يسمى بالحقد الطبقي هذه أمور يستثمرها اليهود لماذا؟ حتى نيتشا نيتشا يعني فيلسوف ألماني كان متعصبا للنزعة الجرمانية ومعاديا ليهود ويعني كان هو ربما أول من سن الدعوة اللاسامية وكان يدعو إلى الآرية وغير ذلك لكن مع ذلك يقولون نرتب يقولون إن نجاح دارون وماركس ونيتشا قد رتبناه من قبل وإن الأثر الأخلاقي غير الأخلاقي لاتجاهات هذه العلوم لدى غير اليهود سيكون واضحا من نيتشا ماذا يأخذون نيتشا هو كان يأخذون جانبه الإلحادي عداءه للأخلاق لما درجت عليه الأخلاق المسيحية مثلا وكان يسميها أخلاق يهودية ودعوة إلى أخلاق القوة والعنف وفكرة الرجل السوبرمان أول من قال بها هو نيتشي السوبرمان أو ما فوق الإنسان الإنسان الأعلى فهذه يعلمون أن دك يعني أسس الأخلاق التي تقوم عليها المجتمعات لا شك أنه في كارنيتشا كان لها رواج فيما بعد هو كتب كتاب اسمه عدو المسيح وكان يركز على ويدعو للعودة إلى الأخلاق أخلاق القوة عند الغريق والرومان لا أخلاق الضعفاء يسميها أخلاق الأديان اللي يدعو الخلق الدينية أخلاق ضعف فهذا جانب هم يستفيدون منه لأن هذا الفعل له رد فعل سيكون لما يهدم الأخلاق سيكون له ردود أفعال سيكون له آثار آثار تدميرية في المجتمعات التي كانت تقوم على أساس أخلاقي وديني فمن هنا هذا التوظيف للأفكار وللمذاهب الفلسفية وللتيارات وقل مثل ذلك في الوجودية وجودية لعب اليهود أيضا في الترويج لها. نحن لا نريد أن نركز على التفسير التآمري للتاريخ لكن هم عندهم خطة منظمة في استغلال هذه الأشياء غيرهم ما عند هذه الخطة منظمة يا يأخذها ويتصورها يتبنها ويتصورها صدق هذه كما حصل مع وجوديين عرب وشيوعيين عرب ورأس ماليين عرب أو مسلمين يأخذونها كعقائد ويؤمنون بها ويتصورون أنها هؤلاء اليهود حتى وإن تظاهروا بشيوعيتهم أو وجوديتهم أو رأس ماليتهم فإنهم يهود قبل كل شيء لا يتنكروا ليهوديتهم. <تصفيق> تركيزهم على الصحافة يعني هو ال... هي القوة العظيمة هذا الكلام يقال حينما يقال عند أواخر القرن الماضي شوف إدراك لأهمية الإعلام والبروتوكول الثاني الصحافة هي القوة العظيمة التي نستطيع بها توجيه الناس فالصحافة تبين المطالب الحيوية للجمهور. وتعلن شكاوى الشاكين وتولد الضجيج بين الغواء قد سقطت الصحافة بين أيدينا ومن خلالها أحرزنا النفوذ وكدسنا الذهب دون أن نظهر العيان فتش عن أباطرة الصحافة ذكرنا ذلك في العالم تجدهم يهود ويوجهون الإعلام رغم أنهم أقلية في أي مجتمع لكن الإعلام بيدهم هذا واضح من استقرائك الآن استقرئ الإعلام الأوروبي وأمريكا تجد وجهة النظر هي وجهة النظر التي تريدها إسرائيل بوجه عام دون شك توجد استثناءات يوجد ناس منصفون لا يستطيع لكن هم استثناءات يبقون شوات على القاعدة العامة وفي يعني بالنسبة إلى المناصب الكبيرة في البروتوكول الثامن يقول مل المناصب الكبيرة باليهود في هذه المرحلة غير مأمون ولذلك توصل البروتوكولات بأن يؤهد بهذه المناصب هذه المناصب الخطيرة إلى الناس الذين ساءت صحفهم أو صحائفهم وأخلاقهم كي تقف مخازيهم فاصلا بينهم وبين الأمة كم من دكتاتور ظالم كان يدعم من قبل القوى العالمية ويسلطونه على رقاب الشعوب رغم علمهم بمخازيه فهم طبعا هذا بين وبين الشعب ثارات بين وبينه عداء هم يتصيدون في, هذه في هذا التناقض في هذا الشد هم يلعبون على الحبال. مرة مع هذا ومرة مع ذلك يستغلون ضعفه أمام الشعب لتنفيذ أغراضهم يعني تسير البروتوكولات تقريبا كلها في هذا الخط وفي هذا الاتجاه من تسخير الناس من جميع المذاهب والأحزاب ملكيات يرغبون في ناس يرغبون في إنشاء ملكيات أو اشتراكيين أو شيوعيين أو حالمين بالممالك الفاضلة. نعم هم يجهدون في أن يكون لهم في أي تجمع في أي فئة دور ورجال يوجهون هذه الفئة نحو أو المذهب نحو مصالحهم الخاصة. وأهم شيء هو بث الانحلال الخلقي وبث الإباحية والمخدرات والخمور ووسائل القمار وهاي تجد للعصابات اليهودية ولهم تعامل مع المافيا ومع مع العصابات السرية بشكل رهيب الصهيونية تلعب مع كل الأطراف السرية. للتحكم بهذه الأمور على أي حال هذه يعني مرور سريع أنا أمر على هذه البروتوكولات لأنهم أحنا حللنا هي لا تخرج عن الخطة التي رسموها الخطة هي الوصول إلى الأهداف أهداف اليهود في تكوين وطن قومي في تكوين دولة عالمية إن لم يصلوا إليها اليوم فهم يحلمون بالوصول إليها غدا ولا شك أن تهاون العالم أمام مخططات الصهيونية والحركات اليهودية المتطرفة تهاون العالم هو يفسح المجال لهم للمزيد من مدي مفودهم بعض الواجبات عند الدينية عند اليهود نحن نعلم أنهم عندهم بما يختص بالديانة اليهودية عندهم واجبات كثيرة فهناك مثلا زيارة بين بيت المقدس يتحتم على اليهودي أن ذكر كل يهودي رشيد أو ذكر أن يزور بيت المقدس مرتين في العام وأن يبقى به أسبوعا عيد الفصح أيضا من عياد هو يوم ذكرى خروج بني إسرائيل من مصر ومن العبودية ويعطونا لهذا اليوم مجالا أو وأهمية كبيرة لأن الله كان معهم في هذا اليوم في يوم الخروج ويوم السبت اللي هو يوم الراحة يوم مقدس عند اليهود لا يجوز اليهودي الاشتغال فيه ومن خالف حرمة هذا اليوم قود النسو بالاشتغال ففيه فقد يكون ارتكب جرما عظيما يوم التكفير هو هذا يوم في العام يعبد الله الإنسان يعبد الله فيه لا كإنسان بل كملك والملاك لا يأكل ولا يشرب ويمضي وقته كله في العبادة وتعظيم الله يعني هذه بعض الواجبات اليهودية ممكن الاطلاع عليها لمعرفة طقوس اليهود وكيف يعيشون هناك علاقات بين اليهود وبين بعض الفرق واهم فرقتين يعني ظهرتا في العصر الحديث عرفتا في العصر الحديث هما الماسونية الماسونيه والبهائيه الماسونية والبهائية الأول هو العلاقة سنق... العلاقة بين اليهودية والماسونية سنشرح هذه العلاقة بين اليهودية والماسونية لقد اهتممت بالماسونية منذ وقت مبكر من حياتي حقيقة وحاولت الاطلاع على أسرارها كنا نسمع عنها منذ عهد الصبا وعهد التحصيل كجمعية سرية لها أهداف غامضة مريبة وذهلنا حينما قرأنا أن كثيرا من الشخصيات السياسية والدينية في الموجودة في العالم العربي والإسلامي كانوا من الماسونيين وكثير من الشخصيات الأوروبية منهم ملوك ملوك بريطاني على وجه العموم حتى أوائل هذا القرن ملوك كانوا أعضاء في المحافل الماسونية مثلا هذا شيء يجلب الانتباه بعض المفكرين الذين ينسب لهم صنع الثورة الفرنسية والتحريض عليها كانوا ماسونين شغلت بهذا الأمر ما هي الماسونية ما معنى كلمة ماسون أو فرماسون كما حينما ترجع إلى المصادر ولا تملك إلا المصادر المكتوبة تجد أشياء كثيرة غريبة وتجد معلومات كثيرة لكن الكل يقول لك أن هذه هي جزء بسيط من الحقيقة لأن من يكشف أسرار الماسونية فإن جزاءه القتل يقتل فلا تتوهم ان هنالك من كتب عن الماسونية وكان ماسونيا لأنه لا يمكن أن يكشف أسرار الماسونية إلا ماسوني سابق فإنه لن يتركوه سيقتلوه فبالتالي كان هذا النوع هذا التهديد وهو يبدو أنه قسم يقسم به الماسوني حينما يعني ينتمي إلى المحفل أنه يقول لو بحت بسر أو بحرف من أسرار الماسونية فإن أقل عقاب أقوم أجاز به أن يقطع لساني ويفصل رأسي عن جسدي يقسم على هذا القسم أه فبالتالي أه لكن هذا لم يمنع بعض الماسونيين السابقين أمثال محمد علي الزعبي كتب كتابا عن الماسونية كتبه ربما في الستينات وهو كان ماسونيا سابقا وهناك بعض قادة المحافل الماسونية هناك دائرة معارف الماسونية على ما أذكر كتبها آه شخص آه آه لبناني حنى أو حنى نمر أو شيء من هذا القبيل هناك مكاريوس شاهين كتب كتابا عن الماسونية هنالك ماسونيين سابقون سابقين كتبوا أيضا فمن كل ذلك تستطيع أن تلخص أو أيضا في الأب لوي الشيخ اليسوعي يبدو كان هنالك صراع بين يعني المسيحية تنبهت لخطر الماسونية أيضا فكتب كتابا اسمه السر المصون في فضح شيعة الفرماسون كتبه الأب لويس شيخ اليسوعي وهو أب لبناني من اليسوعيين ورجل له مؤلفات كثيرة أدبية معروفة وحقق كثير من النصوص كان على ما اعتقد يصدر مجلة مشهورة اسمها المشرق من كل ذلك كونت فكرة عن الماسونية لا أسابها الماسون أو فرماسون تعني البنائين الأحرار كلمة ماسون بنائين هي ربما لاتينية والفرماسون أو فريماسون هي فري من الحرية يعني فالفرماسون البناؤون الأحرار يقولون يعني خلاف في النشأ التاريخية هالك من يزعم أنهم هم يزعمون أنهم هم منذ عهد الفراعنة كان هم البناؤون الذين بنوا القصور العظيمة والأهرامات وما إلى ذلك وكان لهم تنظيمات فالبنائين يعني شيئا فشيئا بسبب دورهم في العمارة تكونت لهم تنظيمات حرفية هي البنائين وتكون على مر التاريخ ما يسمى بسر المهنة فهذه المهن وأسرار المهنة لا يورثها إلا للمنتمين إليهم هنالك من يقول أنهم لا يعني هم نشأوا وتكونت هذه البنائون هم الذين بنوا هيكل سليمان ومن هنا الربط بين اليهودية والماسونية فشعار الهيكل موجود إضافة إلى شعار البركار اللي هو من يستعمل البنائين وغيرهم من رموز البناء ولكن يوجد الهيكل وتوجد نجمة داود بأحد رموز الماسونية هذا الأمر جعل يعني من يربط بين اليهودية والماسونية أحد أدوات الربط لكن بشكل عام التنظيم السري والأهداف المعلنة وغير المعلنة للمسونية تلتقي مع أهداف اليهودية المسونية تدعو إلى ما ي... تدعو حرية الأديان أو إلى دين واحد نرفض الأديان كل يتخلى عن دينة إلى عبادة الله فهي بالمقابل تدعو إلى تحطيم الأديان اليهود عندهم هذا الشيء المسيحي يتخلى عن مسيحيته والمسلم عن إسلامه لكن اليهودي ما يتخلى عن يهوديته رفعوا شعار الحرية والإخاء والمساواة وهو موجود في البروتوكولات ف... ومعلوم أن هذا الشعار كان مرفوع شعار المحفل الماسوني الحرية والإخاء والمساواة هذا شعار الماسونيين ونلاحظ أن هذا الشعار رفعته الثورة الفرنسية ورفعه الاتحاديون الذين قاموا بالانقلاب التركي على عبد الحميد حريات عدالة مساواة فنفس الشعار وكثيرون يقررون أن الدولة الجماعة الاتحاد والترقي كانت جماعة ماسونية أو أن الاتحادين الذين قاموا بالانقلاب كانوا ماسونين ولعبت المحافل الماسونية دورا كبيرا فهي يعني في ظاهرها تدعو إلى الحرية والإخاء والمساواة ولذلك انخدع بها أناس كثيرون من جميع الأديان لكن في باطنها هي جمعية ذات أهداف خطرة تحاول تحطيم المجتمعات من الداخل واللعب من وراء الكواليس بمصائر الشعوب فتكتشف أن في هذا المحفل الماسوني اكتشف في إيطاليا في الثمانينات كان يسير السياسة الإيطالية في لمدة عدة عقود وفي رجال بأعمال وبنوك ورجال من الفاتيكان وصحف كانت مملوكة إلى طيب ماذا يهدف هؤلاء وماذا يريدون لا يعلمون لكن أكيد أن دافهم هم يمكن أن يشكلوا الذراع السرية الضاربة للحركة الصيونية الحركة الصيونية حركة معلنة أصبحت لا هداف معلنة فهؤلاء يمثلون الجانب الباطني الجانب المورائي وراء الحركة الصيونية الذي ينفذ أغراضها السرية بما تريد فمن هنا خطورة المحافل الماسونية وهنالك قصص كثيرة حول رجال الماسونية في مثلا في إيران في أهد القاجارين في تركيا تفاجأ أن كثير من السياسيين كانوا ماسونيين وربما كانوا مخدوعين سياسيين في العهد الملكي العراقي الكبار صار كان رئيس هزارة و... اعترف قال نعم حينما حكم بعد ثورة تموز قال نعم أنا كنت ماسونية ولكن الماسونية أنا ما أعرف عنها أنها حركة كما تقولون يعني حركة للسلام ونشر الحب والإخاء والمساواة هذا شعار البراق لكن ما ما هذه هذه السرية وهذا الخوف نشر الأسرار وأية أسرة يلقنونها والتي لو أباح لو أباح أحدهم أحد أعضاء المحفل الماسونيين بها يفصل رأسه عن عن جسده يقتل إذا كانت دعوة للحرية والإخاء والمساوات والتآخي بين الأديان وبين الشعوب ونشر العدالة والمساوات فلما هذا التنظيم السري الحديدي ولما هذه الطقوس الغريبة وما موضوع الرمز الرموز رمز المحفل الماسوني أن تضع نجمة داود فيه وهيكل سليمان فأكيد هنالك طبعا هذا التحالف لم يكتشف إلا مؤخرا إلا بعد المؤتمر الصهيوني الماسونية أقدم يعني في القرن الثامن عشر كانت موجودة معروفة وربما السابع عشر لكن لم تكتشف العلاقة بين الصهيونية والماسونية إلا حينما ظهر المؤتمر عقد المؤتمر الصهيوني وأعلن رموزه ونجمة داود و. غيرها والدولة الفلسطينية فبدأ الناس يربطون بين أهداف الصهيونية وأهداف الماسونية ولذلك تخلى كثير من رجال الماسونية وانفصلوا عن هذه الماسونية ثم أعلنوا براءتهم منها ويبدو أن المسيحية تنبهت السلطات البابوية تنبهت إلى هذه الأمر فأصدرت مرسوما آآ آآ بابويا منذ مدة منذ عدة عقود مرسوم بابوي بتحريم الانتماء للمحافل الماسونية وأيضا مثلا في مصر كانت من المراكز الهامة للحركة الماسونية منذ القرن الماضي والقرن التاسع عشر مراكز مع لنا كثير من الشخصيات والأمراء والكتاب مسونين إلى أن صدر عام 1964 صور. بالستينات يلا صدر قرار بغلق المحافل المسونية وتحريم الانتماء لها <تصفيق> هذا فيما يخص اليهودية والماسونية هنالك حركة أخرى اندمجت ومشت خطاها مع اليهودية هي الحركة البهائية الحركة البهائية ابتدأت أولا مع ظهور ماسونية بالبابية محمد علي الباب الذي قال أنه باب للمهدي علي, أو علي محمد الشيرازي ولد في القرن التاسع عشر ثم قال أنه الباب بعدين ادعى أنه هو المهدي على أي حال كانت فتنة كبيرة استطاع وكان في ذلك الوقت وجهود العلماء الذين أصدروا فتاوى فضح الباب وفتنة يعني وزيفة القضاء على البابية، لكن هذا العنف اللي وجهت به طرها أن تكون حركة سرية بعد أن كانت علنية، وحينما دخلت الحركة السرية في الطور السري وكان القوى العالمية تحاول النفوذ إلى العالم الإسلامي، فأي حركة هادامة من هذا القبيل يعني ممكن أن تكون ذات فائدة لهم، استطاعوا النفوذ إليها تغلغلوا فيها، فظهرت في قور جديد هو البهائية، يعني إلى زعيمها الجديد هو الملقب بهاء الله. <تصفيق> وكان البهائية ايضا انتشار كبير في ايران وفي العراق وظهرت لهم امرأة اسمها قرة العين تبعها خلق كثير واعدمت ثم يبدو لم يعد للبهائية سوق لا في ايران ولا في العراق بعد المواقف الحاسمة من الدولة ومن رجال الدين من هذه الحركة الهدامة لأنهم قالوا أن البهاء هو يعني قام بشريعة جديدة ودين جديد وقالوا أن الإسلام ليس هو يعني الدين الخاتم وإذا جوبوا بقول أن محمد هو خاتم الأنبياء فسروا الخاتم بمعنى هذا الخاتم يعني زينة زينة الأنبياء أو, أو أن الإسلام وخاتم الأديان يعني مثل الخاتم زينة بالنسبة إلى الأديان فبذلك يمكن ظهور أو يمكن الإمكانية مفتوحة لدين جديد فأسسه صار دين والدعاء مؤسسي الله أنه يتلقى الوحي فدخلت في طور انحراف كبير ثم هو نفي إلى يبدو أول مرة إلى الدولة العثمانية، ثم نوفي إلى فلسطين، وفلسطين كانت تحت أملك العثمانيين في ذلك الوقت، ومن هناك يبدو مع مركزة في عكا اليهودية استطاعت أن تعمل صلة وصل مع البهائيين، فكان لهم هدف مشترك هو مواجهة الإسلام والمسلمين في هذه المنطقة في الشرق. واليهود طبعا في فلسطين وفي الشرق أيضا وكون البهائية أيضا ترعرعت في أوساط اليهود الذين بدأت تجمعاتهم تكثر في فلسطين في تلك الفترة قطعت ما كان للبهائية من صلة بالإسلام مات مؤسسها هو في فلسطين ودخن في عكا وإلى الآن هم يعني قبره مزار أو يحجون له في عكا بعد ذلك كانت هنالك أهداف مشتركة بين الصهيونية واليهودية وبين البهائية يلاحظها كل من يقرأ نصوص البهائية وأهدافها المعادية للإسلام ودورها في نشر في خلل العقيدة الإسلامية وفي نشر الإباحية بين المسلمين. وما فعلوه في إيران لا نستطيع أن يعني صفحاته كثيرة وفضحه الكثير وقف أمامهم علماء حتى يومنا هذا ولهم مراكز في دول أخرى في اكتشف رغم يعني في مصر كان لهم محافل محفل باء موجود لكنه توقف يعني منعت حافل بهائية مع الماسوني فيما يدو إلا أنه في الثمانينات أنا أذكر لما كنت في مصر في الثمانينات وكتشف محفل بهائي يدار سرا من محفل تونس وكان على رأسه صحفي مصري معروف ورسام فنان اسمه حسين بكار اكتشف على أنه هو رئيس هذا المحفل وهناك بهائيون في مصر اعتقلوا فترة ثم اطلق صراحهم الغريب يعني هذا صور من تعاون اليهودية مع اي فرقة منحرفة في بين الشعوب الاخرى او في الديانات الاخرى وخاصة عند المسلمين تغذيها البهائية ومعروف أن البهائية الآن أصبحت هي الصهيونية خاصة في أمر من أشخاص كان الصهاي تدار عليهم ولهم الكثير أشر القوة إن قوة دولية كبيرة في العالم هذه هذا يؤكد ما ورد في البروتوكولات بروتوكولات كما صهيون من خطط خبيثة لتحلل المجتمعات ومحاوله السيطره عليها عن طريق بث الفتن او بث الانحرافات او تحطيم العقائد السماويه الصحيحه فيها هذا بوجه عام حديثنا اليوم عن التعاون البهائية مع الفرق أو اليهودية مع الفرق الأخرى ونكون بذلك قد غطينا أهم معالم الفكر اليهودي وسنفصل إن شاء الله الديانة الأخرى التي هي المسيحية ابتداء من المحاضرات القادمة